ذا الوطن يا بل حسن بك ارتفع منك اخذ صبر وعايز منك حق هذا الوطن شام في ظل رقمي عدونا ربنا عدونا وبحبك اللي تحتدين بدمهن يرادوا يدمرونا ما عرفوا وانت البسنا لبايات قرانا الوطن جف الوطن بيتشا جف الوطن بيتشا جيدك لي ويت الناسبي وانفوض احت المغزا كل ناصبي عيش بروعه ويدر انت بدمانه يدر انت بدمانه الوطن يا بالحسن ذكرت فعشانه منك اخذ صبره وعزمه منك مان اصبح الوطن واجبنا تقديسة, تقديسة. <تصفيق> وبل قيص صار من الامل ورعيد القيصة <تصفيق> وغير اكمل ويجيب العارش من دار بالقيسة <تصفيق> جيب العارش قبل الوطن لا تطبق اجفانه لا تطبق اجفانه <تصفيق> <تصفيق> الوطن يا بالحسن حتى عدواني حتى عدواني يا عيد وانا وحق عدوان ودوني عوفت يا عل ونترك مدينتنا نترك <تصفيق> مدينتنا سبحان شو زاد الضعف الكم ما حبتنا الكم <تصفيق> نول للمحب من القاهره يا بلحسن متنا نتنفس احنا محبتك يا عايش ويانا يا العايش من القدر قال لي كان ارمال الصب الدمع واسمك على الوجنات بك على الوجنات كان قلت تم, تم هالقدر صاح الدمع عيها ما نترك ولا علي ما تهمنا دنيانا ما تهمنا دنيانا الوطن يا بلدك اللي ترتفع عشانك لك صبر وعزم تم التسجيل في استوديو ثقلين في الديوانية جاهك يا عم هذا الوطن أنه ما نذنين أنه ما نذنين نخل الميدامع بالفرح لو تدرس الختين طال السهر يا سيدي انت تنامي العين مين خاك يا فارس مضر ما أظن تنساني ما أظن تنساني هذا الوطن يا بني والتوزيع الفني محمود الشمري واحمد الشمري متحد عدوانه متحد عدوانه متحد عدوانه بقلم الشعر الحسيني ابو طالب البديري اداء الرددين الحسينيين علي جبر الديواني وحيدر جابر الخزاعي